بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين رفاعشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري إلا الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن فامسكون بمعروف أو فارقوه بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعذب به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حِيْثُ لَا يَحْتَسِبْ 122-ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللا أسن من المحيط من نساءكم إن رتبتم إن رتبتم فعدهن ثلاثة أشهر ولا إيلم يحضل وأولئك الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أنزله إليكم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 119-وأتمروا بينكم بمعروف وإِنْ تَعَسَرُ تُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُفْقَدُ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْقَ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِي السَّرَاءَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِي السَّرَاءَ قوية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عدد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا للألباب فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا